ودرسنا اليوم هو الواحد بعد العشرين وفيه نشرح قولاً ناظم في أبواب شروق الإمامة بعد أن ذكر شروط صحة الإمامة وذكر مكروهات الإمامة جاء بهذا البيت الذي أورد فيه من تجوز إمامتهم بلا كراهة، فقال وجاز عنين وأعمى الكنو مجزم خف وهذا الممكن كأن الذي يستمع إلى الأبيات السابقة التي فيها مكروهات الإمامة يفهم من ذلك كراهة إمامتي هؤلاء المذكورين في هذا البيت، لذلك يحتاج الناظم إلى التنبيه. على أن إمامتهم صحيحة بلا إشكال فقال وجاز عنين واختلفوا في معنى العنين فقيل هو الذي لا ينتشر ذكره بمعنى لا يقدر بذلك على الوطء وقيل الذي له ذكر صغير لا يمكنه من الوطء فعلى كل حال هذا العنين لا إشكال في إمامته والدليل على ذلك هو عدم الدليل على عدم صحة إمامته أو على كراهة إمامته وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه وقد كان أعمى فالأصل إذن أن مثل هذه العيوب الخلقية لا تقدح في صحة الإمامة وما ذكر في مكروهات الإمامة من تراهة بعض من فيهم بعض العيوب هذا قد ذكرنا وجهه من قبل فأما الأشل مثلا الأشل هذا ذكرنا السبب في عدم في كراهة إمامته، وذكرنا أن الصحيح أن الصحيح هو جواز إمامته بلا كراهة، ونقلنا قول بارك الرحمن الله تعالى إنما العيوب في الأديان لا في الأبدان، وما بعد ذلك من المكروهات ذكرنا أنها ليست لإشكال في صلاتهم لأنفسهم، وإنما فقط لئلا تتطرق الأنسة إليهم. وهذا غير متحقق في ما يذكر في هذا البيت قال وجاز عنين وأعمى ألكنوا والأعمى واضح وجواز إمامته دل عليه الحديث الذي نقلناه من قبل من استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوب والألكنوا قيل هو الذي وقبل ذلك بالنسبة للأعمى هناك في في المفاضلة بين إمامته وإمامة البصير ثلاثة أقوال في المذهب بعضهم قال الأفضل إمامة البصير لأن هذا هو الأصل ولأجل عدم نقص في الخلقة والقول الثاني أن الأفضل إمامة الأعمى قالوا لأن الأعمى لا تشغله الشواغل البصرية عن الخشوع في الصلاة بخلافة البصير والقول الثالث أنه لا يقال بإمامة هذا ولا بإمامة ذاك وإنما المرجع في التفضيل إلى القراءة والفقه ونحو ذلك من الأمور المذكورة في الحديث. بعد ذلك قال الألكن، الألكن قيل هو الذي لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها، ويشمل ذلك من كان لا ينطق الحرف مطلقا ومن كان ينطق الحرف ولكن مع تغيير هذا هو الألكن، ويشمل ذلك أنواع من العيوب في نطق الحروف من أشهرها الألفاغ والألفغو هو يعني الذي لا يتأثى منه نطق بعض الحروف على وجه الخصوص على وجه الخصوص كالراء مثلا واللام ونحو ذلك. المقصود أن الألكنة الذي لا ينطق بعض الحروف أو ينطقها مغيرة هذا تجوز إمامته ما دامت قراءته لا تخرج عن حد القراءة الصحيحة الموافقة لقواعد التجويد المقررة وما دام لا يخرج إلى درجة اللحن الذي ذكرناه من قبل كراهته إمامة اللحان وقلنا بعدم الصحة اللحن حين قال النظم وغير, وغير ذي فسق ولحن واقتداء هذا الألكن ثم قال مجزم خفا والمجزم هو المصاب بالجذام وقيد ذلك بكونه خفا أي أن يكون خفيف الجذام فهذا لا بأس بإمامته أما إن كان جذامه كثيرا بحيث يؤذي الآخرين يؤذي المصلين فهذا ينبغي تأخيره عن الإمامة لأن كل ما فيه إذاية للمأمومين ولعموم المصلين الأصل تأخيره عن الإمامة وعدم تمكينه وعدم تمكينه منها ويمكن أن يستدل على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يقصد بها شجرة الثوم فلا يعشان في مساجدنا لما لأجل الإذاعة فإذا كانت فإذا كان الرجل يمنع من من رشيان المسجد لأجل الإذاعة برائحة هذه الشجرة فمن الباب أولى من كان من كثير لا شك أن إذايته تكون أعظم والله تعالى أعلم وقال وهذا الممكن أي هذا الذي ذكر من قبل في شروط الإمامة ومكروهات الإمامة وما لا تكره إمامته ومن لا تكره إمامته هذا هو الممكن في نعم مثل هذا معد للمبتدئين ومن أراد التفصيل أكثر فيمكنه أن يرجع إلى المطولات المعدة للمتوسطين أو للمتخصصين في الفقه. ثم بدأ بذكر بعض أحكام المأموم فقال والمقتد الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها أعدل يذكر الناظم هنا أن المقتدي أي المأمومة عليه أن يتبع إمامه مطلقا ودليل ذلك ودليل ذلك ما ثبت في السنة من وجوب متابعة الإمام مطلقا وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يأتم به فإذا صلى الإمام على وجه معين وجبت متابعته هذا لا خلاف فيه وقد سبق بيانه إن شاء الله تعالى لكن الإشكال هنا إذا زاد الإمام في أفعال الصلاة فعلا هل يتابعه المأموم عليه أم لا هنا ذكر العلماء أن الأحوال لا تخرج عن حالي إما أن يكون المأموم متيقنا من أن هذه الزيادة من أن هذا الفعل زيادة، وإما أن يكون غير متيقن من ذلك. فالناظم ذكر بالمنطوق حالة التيقن من الزيادة والحالة الأخرى التي هي حالة عدم التيقن من ذلك. تدرك من البيت بالمفهوم فقال والمقتدي الإمام يتبع بمعنى والمقتدي يتبع الإمام خلا زيادة أي ما عدا غير زيادة قد حققت أي تيقن المأموم أنها زيادة فهذه عنها عدل أي يعدل عنها ولا يزيدها مثال ذلك مسألة الإمام إذا قام لركعة خامسة في صلاة رضائية كالإشاء مثلا فحين يقوم لهذه الركعة الخامسة إذا تيقن المأموم من أن هذا القيام لا موجب له وإنما هو زيادة محضة قالوا حينئذ يجب عليه أن يبقى جالسا ولا ينبغي له ولا يجوز له أن يتابع الإمام فإن تابعه عمدا قالوا تبطل صلاته لما لأنه زاد في الصلاة شيئا ليس منها متعمدا نعم وحينئذ هو مطالب بأن ينبه الإمام بأن يسبح له أو يستعمل التصفيق إن كان امرأة وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فيسبح له وإن لم يفهم الإمام الفائدة من التسبيح يمكنه أن ينبهه بصريح اللفظ بكلمة أو كلمتين مثلا فيقول له هذه الركعة زائدة، فإذا رجع الإمام فابها ونعمته وإن لم يرجع وتمادى فإن المأموم حينئذ لا يتابعه ثم اختلث الفقهاء ماذا يفعل هل يسلم حينئذ لأن صلاته قد انتهت لإتيانه بالركعات الأربع أم يبقى منتظرا يبقى منتظرا حتى ينتهي الإمام من ركعته الزائدة ويسلم فيسلم المأمومون بسلام إمامهم ويسجدون للسهو لأجل الزيادة هذه حالة الزيادة المتيقمة أما إذا لم يتيقم المأموم من أن هذه الركعة زائدة بمعنى شك أو ظن لعل قيام الإمام لموجب لعل الإمام مثلا ما قام إلا لأن إحبارك آته باطلة إذا وجد من المأموم شك أو ظن ولم يتيقن الزيادة فإنه عليه أن يتابع الإمام في قيامه للخامسة عليه أن يتابع الإمام في ذلك ولا يجلس ومن جلس عمداً في هذه الحالة فإن صلاته تبقل بل عليه أن يتابعه ثم إذا سلم الإمام إذا تبين بعد سلام الإمام يعني بعد المناقش بين الإمام والمأمومين أن تلك الزيادة كان لها مسوغ فلا إشكاف وإذا تبين أن تلك الزيادة كانت سهواً من الإمام فحينئذ نرجع إلى أحكام سجود السهوية التي ذكرناها هذا معنى قوله والمقتد الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عددا ثم قال الآن يبدأ أحكام المسبوق يقول: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا الفاه لا في جلسة وتابع نعم معنى هذا الكلام أن المسبوق والمسبوق هو الذي لم يدرك الصلاة مع الإمام من بدايتها هذا مسبوق قد يكون مسبوقا بركعة أو بركعتين أو بأقل من ركعة أو غير ذلك من الأحوال هذا المسبوق أخبر الناظم هنا بأنه إذا جاء ووجد الإمام يصلي أولا يحرم قال وأحرم المسبوق ومعنى الإحرام كما ذكرنا آنفا هو الإتيان بتكبيرة الإحرام مع النية بطبيعة الحال وأحرم المسبوق إذن يأتي بتكبيرة الإحرام ثورا أي حين دخوله مباشرة مع الإمام يقدر تكبير في الإحراء. ثم الحكم الثاني عليه أن يدخل مع الإمام كيف ما وجده سواء وجد الإمام قائما أو وجده راكعا أو وجده جالسا أو وجده ساجدا لا يتأخر ويقول لا بما أنني وجدته ساجداً لا أدخل معه حتى يقوم من سجوده أو غير ذلك لا وإنما يدخل معه كيفما وجده قال كيفما كان العمل يدخل معه هذا الحكم الثاني وهو في البيت الأول ثم بعد ذلك زادنا حكماً ثالثاً وهذا الحكم الثالث ودليل قبل أن نمر إلى حكم الثالث دليل ما ذكرنا حديث علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصمع كما يسمع الإمام إذن هذه نتفق عليه قال مكبرا أي حال كونه مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة بمعنى إذا وجده راكعا أو وجده ساجدا تبّر تكبيرة أخرى غير تكبيرة الإحرام لأجل الركوع أو لأجل السجود وأما إذا وجده ساجدا أفهم إذا وجده جالسا قالوا وأحرى إذا وجده قائما فهذا لا يزيد تكبيرة أخرى وإنما يكتفي بتكبيرة الإحرام التي سبقت له هذا معنى قوله مكبرا إن فاجدا أوراك عن ألفاه تكبيرة الإحرام هذه يدخل بها في الصلاة والتكبيرة الثانية هذه لأجل السجود أو لأجل الركوع لكن إذا وجده جالسا لا يحتاج إلى تكبيرة أخرى لأن الجلوس لا يقترن في العادة بتكبير ومن باب أولى إذا وجده قائما هذا يكتفي بتكبيرة الإحرام ويكمل معه وقوله وتابع هذه معطوفة على أحرام بمعنى أن المأمومة الذي يدخل وهو مسبوق يجب عليه أن يتابع الإمام فيما دخل معه سواء أكان ذلك الذي دخل فيه معه مما يعتد به المسبوق أو كان مما لا يعتد به مثال ذلك شخص مسبوق دخل وجد الإمام ساجدا يدخل معه في السجود ويتابعه في السجود مع أنه يعلم أنه لم يعتد بذلك السجود لأن الركعة كلها لا يعتد بها إلا بالركوع كما سبق بيانه على التفصيل المشهور اللي يعتد بالركوع أو قبله فإذا لكن لا خلاف أنه إذا أبرك معه السجود فإنه لا يعتد بذلك السجود تلك الركعة كلها لم يعتد بها ولكن مع كونه لا يعتد به فإنه عليه أن يدخل معه وأن يتابعه في أفعاله هذا خلاف ما قد يفعله بعض الناس يأتي فيجد الإمام مثلا في جالسا مثلا في السجدة الأخيرة أو في التشهد نحو ذلك لا يتابعه في ذلك وينتظر حتى إذا تأكد أنه لم ينهي صلاته فحينئذ يحرم يعني يدخل معه وإلا إذا وجده قد أنهى صلاته فإنه يحرم لصلاة جديدة أو يبحث عن جماعة جديدة وغير ذلك لا الأصل أن يدخل مع الإمام كيفما وجده وأن يتابعه فيما وجده يفعله وإن كان هذا الذي وجده عليه مما لن يعتد به كالسجود مثلا ومن باب أولى أنه إذا كان مما يعتد به كالركوع مثلا القول بأن الركعة تسبق بركوع فحينئذ يدخل مع الإمام في ركوعه ويتابعه في ركوعه هذا معنى وتابع نعم جيد بعد ذلك يقول إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال ذانيا هذه المسألة مبنية هي مسألة من أعظم مسائل الخلاف ومن أعظم ما يحتاج إليه المصلي لأن أهم ما ينبغي أن يعتني به المسبوق هو كيف يفعله حين يسلم الإمام من صلاته كيف يفعل هذا المسبوق كيف يستدرك ما فاته العلماء مختلفون في ذلك على ثلاثة أقوال وذلك بسبب اختلاف الأحاديث فقد ورد حديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم استكينة كما أدركتم فصلوا وما ساتكم فاتموا أتدورت وورد في بعض الروايات وما ساتكم فقدوا ومنه اختلف العلماء هل يقضي أم يتم أم يجمع بين القضاء والاتمام كما هو مشهور مذهب المالكية فذهب الشافعية إلى الاتمام، والاتمام معناه أن يجعل ما يدركه مع الإمام أول صلاته مطلقا فحين يسلم الإمام يقوم ويبني على ما صلاه ويتم صلاته سيأتينا تفصيل هذا في الأمثلة هذا قول الشافعية ورجحه بعض المحدثين كالبيهقي وغيره بأن رواة لفظتي فأتم أكثر وأحفظ من الذين رووا اللفظة الأخرى التي هي فقضو هذا القول الأول القول الثاني هو قول أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تبارك وتعالى وهو القضاء ومعنى القضاء أن المسبوق حين يدخل مع الإمام يعتبر هذا الذي أدركه مع الإمام آخر صلاطه مطلقا وإذا كان هذا آخر الصلاة، فحين يسلم الإمام يقوم المسبوق لقضاء ما فاته لا يتم شيئا بدأه مع الإمام كما في القول الأول وإنما يقضي ما فاته لأن هذا الذي أبركه مع الإمام هو آخر صلاته والقول الثالث هو مشهور مذهب المالكي أو هو الصحيح من مذهب المالكي وبالمناسبة الأقوال الثلاثة موجودة في مذهب المالكية لكن الصحيح عندهم هو هذا الذي سنذكره وهو الجمع بين الأمرين كيف يجمع بين الأمرين يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال فإذا هو يوافق. القول الأول الذي فيه البناء يوافقه في الأفعال ويوافق القول الثاني الذي فيه القضاء يوافقه في الأقوال مفهوم هذا معنى قول الناظم إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله قام قاضيا أقواله وفي الفعل بانيا نذكر مثالا أو مثالين بهما إن شاء الله تبارك وتعالى يتبين هذا المعنى ويتبين الفرق بين هذه الأقوى نأخذ صلاة رباعية كالعشاء مثلا رباعية الركعتان الأولى والثالية بفاتحة القرآن والسورة جهرا والركعتان الثالثة والرابعة بفاتحة القرآن وحدها ثرا جيد الآن نأخذ مسبوقا أدركا مع الإمام الركعة الأخيرة الإمام يصلي الركعة الأخيرة سرا بفاتحة القرآن فقط لا بأس يجلس الإمام يسلم الإمام يقوم المسبوق على القول الأول الذي هو قول الشافعية حين يقوم المسبوق يعتبر أن تلك الركعة التي أدركها مع الإمام هي ركعته الأولى إذن ماذا بقي له بقي له الركعة الثانية إذا يقوم فيأتي بالركعة الثانية جهرا بفاتحة القرآن والسورة ثم يجلس ويتشهد لأن هذا الأصل في الذي يصلي الركعة الأولى والركعة الثانية يأتي بالتشهد الجلسة الوسطى ثم يقوم ويأتي بركعته الثالثة والرابعة سرا وبالفاتحة فقط في القول الثاني الذي هو القول بالقضاء مطلقا بعد سلام الإمام يقوم هذا إذن يعتبر أن الركعة التي أبرك مع الإمام هي آخر صلاته إذن كم بقي له من صلاته؟ بقي له ثلاث ركعات هي ركعته أول... الأولى وركعته الثانية وركعته الثالثة. مفهوم؟ لأنه أدرك الركعة الأخيرة. إذن حين يسلم الإمام يقوم فيأتي بركعته الأولى وركعته الثانية ولا يجلس بينهما لأنه لا يجلس بين الركعة الأولى وركعة الثانية. يأتي بهما جهرا مع بفاتحة القرآن والسورة ثم يجلس هذا هو تشهده الأوسط الذي يقضيه هنا ثم يأتي بالركعة الأخيرة التي هي ركعته الثالثة يأتي بها سرا بفاتحة القرآن فقط جيد أما قول المالكية الذي يجمع بين القولين فماذا يفعل يقول إلى حين يسلم الإمام يقوم هو يقضي الأقوال معنى كونه يقضي الأقوال أنه موافق للمذهب الثاني معنى ذلك أنه, أنه يأتي بثلاث ركعات تكون الركعة الأولى بفاتحة القرآن والسورة جهران الثانية بفاتحة القرآن والسورة جهران والثالثة بساتحة القرآن فقط سر هذا هو معنى القباء في الأقوال إذا هو موافق للقول الثاني في الأقوال في حين نقول الأقوال نقصد بذلك قراءة القرآن هل يقرأ الصورة أم لا وهل يأتي سرا أم جارا إذن موافق له في هذه القضية ولكن يبني في الأفعال ومعنى بنائه في الأفعال أنه مذل القول ماذا؟ مثل القول الذي فيه البناء وإذا ماذا يفعل؟ يجلس بعد أن يأتي بركعة واحدة يجلس بعد أن يأتي بركعة واحدة ثم يأتي بركعته الثالثة وركعته الرابعة إذا كيف يفعل هذا الذي أدرك ركعة واحدة مع الإمام على مذهب المالكية يقوم بعد أن يسلم الإمام، فيصلي بفتحة القرآن وسورة جهرًا، لما؟ لأنه ماذا لا يفعل؟ لأنه يقضي في الأقوال. جيد. ثم يجلس، لما يجلس؟ لأنه يبني في الأفعال. إذا كان يبني في الأفعال، معنى ذلك أن الركعة التي أبرك عليها هي Okay. الأولى إذا هو الآن بعد أن جاء بهذه الركعة الثانية هذه ركعته الثانية وبعد الركعة الثانية لا بد من الجلسة الوسطى إذن يجلس لأنه يبني في الأفعال ثم يقوم ماذا يفعل؟ يأتي بركعة كيف تكون؟ يأتي بها بفاتحة القرآن والصورة جهرا لنا لأنه يقضي في الأقوال وحين يقضي في الأقوال معنى ذلك أنه يأتي بها مقضية كما فاتته ركعة أولى وركعة ثانية بفاتحة القرآن وسورة جهر ثم لا يجلس بعد ذلك لأنه لا يبني لأنه عفوا يبني في الأفعال إذا لا يجلس لأن هذه ركعته الثالثة ولا يجلس المصلي بين الركعة الثالثة وركعة الرابعة ثم يأتي بالركعة الأخيرة بفاتحة القرآن و... عفوا بفاتحة القرآن فقط سراً هذه الأمور لا تتبين إلا بالتمثيل وأرجو أني قد وضحت المسألة أزيد مثالا ثانيا دائما في الصلاة الرباعية لنفرض أنه أدرك مع الإمام ركعتين ركعته ركعة الإمام الثالثة والرابعة إذا صلى مع الإمام لا إشكال سلم الإمام على القول قول الشافعية الذي هو البناء ماذا يفعل يقوم إذا أدرك ركعتين مع الإمام هما ركعتاه الأولى والثانية ماذا بقي له بقي له ركعته الثالثة وركعته الرابعة يأتي بهما سراً بفاتحة القرآن فقط ولا يجلس بينهما يعني يقضي يتم مفهوم فاتته ركعتان يتم يبني عليه ما بركعتين دون أن يجلس بينهما على القول بالقضاء بعد أن يسلم الإمام هو يقضي إذن ما أدركهما الإمام الركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما ركعتاه الأخيرتان ويقضي يقضي إذا ركعته الأولى وركعته الثانية والركعة الأولى وركعة الثانية تكونان بفاتحة القرآن وسورة جهرا فإذا يقضيهما بعد أن يسلم الإمام يقوم فيأتي بركعة بفاتحة القرآن وسورة جهرا ولا يجلس ويقوم للركعة الأخيرة بفاتحة القرآن وسورة جهرا وأما القول الآخر قول المالكية الذي يجمع بين الأمرين في الحقيقة لا فرق في هذه الصورة لا فرق بينه وبينا القول الثاني الذي هو القول بالقضاء فهو يقضي الأقوال ويبني في الأفعال ولكن لأن الصورة بهذا الشكل لا يوجد عنده شيء في البناء يفترق به عن القول قولي الحنفية والحنابلة، فإذا بعد أن يسلم الإمام يقوم ثأتي بركعتين بسورة القرآن وسورة جهرا ولا يجلس بينهما ثم بقيت صورة أخيرة وهي أن يدرك مع الإمام ثلاث ركعات هذه سهلة بعد أن يسلم الإمام على القول بالبناء فإنه يأتي بركعة واحدة بالفاتحة سرا. يعني يبني على ما سبق بقيت له ركعته الرابعة وهي تكون بالفاتحة فطة وعلى القول بالقضاء فإن الذي بقي له يعني أبرك ثلاث ركعات هي آخر صلواته إذن الذي بقي له هو ركعته الأولى فإذا حين يقوم يأتي بركعة واحدة بفاتحة بالفاتحة و الصورة جهرا والقول الذي يجبع بينهما أي قول المالكية مثل هذا القول لا يختلف عنه يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بركعة بالفاتحة وصورة جهرا إذا في الحقيقة الاشكال الذي يقع هو في الصورة الأولى صورة من يدرك ركعة واحدة مع الإمام حينئذ الأقوال الثلاثة تكون متميزة فيما بينها أما في الصورة الثانية والصورة الثالثة فإنها تؤول إلى قولين فقط إما القضاء وإما الأداء ويمكنكم أن تمارسوا تمرينات من تلقاء أنفسكم لتروا هذه الأقوال كيف تطبق في الواقع خذوا مثلا صلاة ثلاثية كالمغرب يعني المغرب وخذوا مثلا صلاة ثنائية الصبح وخذوا صلاة رباعية ولكن كلها ثرية كالظهر أو العصر يمكنكم أن تأتوا بهذه التطبيقات من تلقاء أنفسكم ولا يبعد أن يكون في الاختبار إن شاء الله تبارك وتعالى صورة من هذه الصور لكي أتأكد من فهمكم لهذه الأمور التي شرحنا إذن هذا معنى قوله سلم إن سلم الإمام قام قاضي أقواله في الفعال بانية لا أن هذا القول الذي قال به المالكية كما يقول ابن رشد في بداية المجتهد ابن رشد الحفيد يعني يقول هذا فيه نظر لأن هذا الجمع بين القضاء والأداء لا يخلو من شيء من النظر وقول الشافعيه الذي فيه البناء كانه اقوى وهو الذي رجحه جماعه من المحدثين كما ذكرنا بترجيح لفظ فاتنه على أن هنالك اثرا عن بعض الصحابه تعلي وعمر وغيرهما وأن ما أدركت مع الامام فهو أول صلاتك واقضي ما سبقك به من القرآن ما أدركت مع الامام فهو أول صلاتك معناه البناء واقضي ما سبقك به من القرآن هذا هو القضاء فهذا الأثر في الحقيقة إذا صح فإنه صريح في ترجيح مذهب المالكية في هذه المسألة لكن الشأن في ثبوته والله تعالى أعلم وانا الآن هنا لست في مقام الترجيح لأن المسألة خلافية والخلاف فيها قوي هذا مذهب مالكية قد شرحته لكم وهذان القولان الآخران ويمكنكم أن تنظروا في أدلة الفريقين والله تعالى أعلم ثم قال كبر إن حصل شفعا أو أقل من ذاك والسهوة إذ ذاك احتمل بمعنى أن الإمام إذا سلم وأراد المسبوق القيام هل يكبر أو لا يكبر حين يقوم قال كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة بمعنى إذا أدرك هذا المسبوق مع الإمام شفعا بمعنى ركعتين إذا أدرك معه ركعتين كأن يدرك معه الثالثة والرابعة من العشاء أو كأن يدرك معه الثانية والثالثة من المغرب فحينئذ قالوا إذا قام بعد سلام الإمام فإنه يقوم بالتكبير لأن حكمه شكم من قام للثالثة من صلاته فتأنه قام بعد الجلسة الوسطى للثالثة من صلاته فيقوم بتكبير لأنه أدرك ركعتين مع الإمام وكذلك من أدرك أقل من ركعة مع الإمام مثلا أدرك مع الإمام ما بعد الركوع منها الركعة الأخيرة أدركه مثلا بعد قيامه بعد رفعه من الركوع في الركعة الأخيرة أو أدركه في السجود من الركعة الأخيرة قالوا هذا أيضا يقوم بالتكبير بعد سلام إمامه لما؟ لأنه يشبه من استفتح صلاته لأنه لم يدرك مع الإمام شيئا فقيامه هو تقيام الذي يبدأ صلاته والذي يبدأ صلاته ويكبر إذن هذا معنى قوله تبرئ إن حصل شفعا أو أقل من ركعة ومفهوم ذلك أنه إذا حصل ركعة واحدة أو حصل أكثر يعني أدرف أكثر من ركعة ولكن ليست شفعا كأن يدرك مثلا ثلاث ركعات مع الإمام فإنه لا يقوم بتكبير، أي يقوم بغير تكبير مثاله مثلا من أدرك مع الإمام الركعة الرابعة من صلاة العشاء هذا أدرك ركعة واحدة أو أدرك مع الإمام الثانية والثالثة والرابعة من صلاة العشاء هذا كم أدرك؟ أدرك ثلاث ركعات من صلاة العشاء ولكنه في جميع الأحوال لم يدرك شفعا هذا قالوا يقوم بغير التكبير تعلين ذلك من جهة النظر أنهم قالوا هذه التكبيرة التي يقوم بها جلس بها مطاوعة للإمام ومتابعة له قالوا فهذا يشبه من كبر ليقوم ولكن عاقه شيء والذي عاقه هنا ما هو؟ هو مطاوعة الإيمان فلما أمكنه القيام قالوا لا يكبر تكبيرات أخرى هذا هو تعليل هذه المسألة والله تعالى أحلم ما و يعني بعض العلماء من المالكية أنفسهم يقولون يكبر مطلقا يكبر مطلقا هو قول ابن الماجشون من المالكية يعني هذا التفصيل كله ليس عنده فإنه في جميع الأحوال يكبر لا. ثم قال والسهو إذاك احتمل أي احتمل السهوة إذاك الإشارة هنا ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الاقتداء أي في حالة هذا الاقتداء والاقتداء مفهوم من من الكلام يعني لم يذكر باللفظ ولكن مفهوم من الكلام. يقول إذا الإشارة ترجع إلى هذا الاقتداء الإمام يحتمل أن يحمل السهوة عن المأموم في حالة هذا الاقتداء. بعبارة أخرى أن المسبوقة حين يكون مقتديا بالإمام يعني قبل أن يسلم الإمام فإن الإمام يحمل عنه السهو، وهذا قد سبق لنا من قبل في قول النظم عن مقتدي يحمل هذين الإمام وإذا سلم الإمام وقام المسبوق للصلاة الإتنان بما تبقى له من الصلاة فإنه بعد عين إذن إذا سهى لا يحمل الإمام عنه السهو، لأنه لم يعد متابعا للإمام، لا ويصبح في قضية السهو كالفزي، إذا سه فكأنه فز. نفهم؟ هذا معنى قوله والسهو إذا احتمل والسهو احتمل منطوقه يحتمل الإمام عن مأمومه السهو دام مقتديا به إذا ت إذا كان مقتدي به والمفهوم إذا لم يعد مقتديا به فإنه لا يحمل عنه استهوى إذن قد يقال إن هذا تكرار مع ما سبق من قوله عن مقتدي يحمل هذين الإمام وقد يقال ليس تكرارا على اعتبار أن قوله عن مقتدي يحمل هذين الإمام كان مطلقا لم يقيده فهنا قيد. بمعنى أنه قال عن مقتدي يحمل هذين الإمام متى؟ ما دام المأموم مقتديا بالإمام فإذا لم يعد المأموم مقتديا بالإمام وهي حالة المسبوق الذي سلم إمامه فحينئذ لا يحمل الإمام عنه شيئا ثم قال ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه, معه مع هذه لغة في مع وبعديا قضى بعد السلام أبرة ذات السهو أو لا قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجدوا ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن المسبوق إذا ترتب على الإمام سجود السهو فلا يخلو إما أن يكون هذا السجود قبليا أو بعديا فهو يقول إذا ترتب على الإمام سجود قبلي فإن المسبوق يسجد معه هذا السجود القبلي هذا هو المشهور من مذهب المالكية هذا مسبوق دخل مع الإمام والإمام ترتب عليه سهو فحين يسجد الإمام السجود القبلي المأموم المسبوق يسجد معه ويسجد المسبوق قبلي الإمام يعني السجود القبلي معه وأما السجود البعدي الإمام يسلم ويسجد سجوداً بعدياً قالوا في هذه الحالة فإنه لا يسجد معه هذا السجود البعدي وإنما يقضيه بعد أن يسلم يقضيه بعد أن يسلم ثم إن الناظمة ذكر أن هذا الحكم مطلق فقال أدرك ذاك السهوة أو لا بمعنى يشجد المسبوق قبل الإمام ويقضي بعديه بعد السلام في جميع الأحوال سواء أكان هذا السجود مترتبا على سهو وقع من الإمام حال كون ذاك المأموم معه أو كان ذاك السجود مترتبا على سهو من الإمام وقع منه قبل أن يدخل معه هذا المسبوك في جميع الأحوال سواء أدرك ذلك المسبوق ذاك السهو أو لم يدركه من تمام مسابته للإمام أن يسجد معه السجود القبلي وأن يقضي السجود البعدي مفهوم؟ ولا يسجد السجود البعدي في وقت آآ آآ أداء الإمام له لأن هذا يكون زيادة في الصلاة داخل الصلاة يكون زيادة داخل الصلاة هذا لا يجوز وإنما يفعله بعد أن يسلم جيد وقالوا ثم ثم قال قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد، أي قيدوا هذا الشكم الذي ذكرنا هنا بشيء وهو أن الذي أدرك أقل من ركعة فإنه لا سجود عليه أصلا مفهوم؟ هذا معناه من لم يحصل ركعة لا يسجد فلا يسجد القبلية مع الإمام على المشهور ولا يقضي أيضا السجودة البادي وهذا على المشهور في الحقيقة وفيه خلال نفهم؟ هذا معنى قوله من لم يحصل رتعة لا يسجد لأن الذي لم يحصل تعليل ذلك أن الذي لم يحصل ركعة مع الإمام فكأنه صلى منفردا هو بمنزلة من يصلي فذن والذي يصلي فذن لا يزيد في صلاته عمدا شيئا ليس منها فلا يزيد السجود القبلية لأن هذه زيادة في الصلاة نعم هذا هو تعليلهم لهذا الحكم حكم قوله، الحكم الذي ذكره بقوله من لم يحص ركعة لا يسجد قالوا لأن هذا بمنزلة الفذ والفذ لا يزيد في صلاته عمدا ما ليس منها ثم قال وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي أو غير فرع منجلي كلاهما صحيح غير على الحال وغير على البدلية وبطلت لمقتد بمبصلي على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب تقديم مؤتم يتم بهم فإن أباه فرد أو قدموا شيء يقول إن المقتدي تبطل صلاته بما تبطل به صلاة الإمام قال وبطلت لمقتدن بمبطن لمقتدن بمعنى على مقتدي. مفهوم وبطلت لمقتدن بم... بمعنى أن إذا بطلت صلاة الإمام فإن ذلك البطلان ينتقل الى صلاة المأموم ايضا فتبطل صلاة المأموم تبعاً لبطلان صلاة امامه قال وبطلت لمقتد بمبطل على الامام اي بما يبطل على الامام لكنه استثنى قال غير فرع منجلي اي ظاهر وهذا الفرع يمكن ان يقال انه فرع واحد او يقال هو فرعان لا اشكال و بعض العلماء يقولون يعني لا لا يقتصر على هذين الفرعين بل هنالك أحكام أخرى لكننا نحن نكتفي بما يذكره الناظم والأشياء المطولة تأتي فيما بعد فيقول ما هو هذا الفرع من ذكر الحدث أو به غلب من ذكر الحدث أي هذا يصلي بهم فهذا إمام يصلي بالمأمومين وخلال الصلاة ذكر تذكر أنه محدث ماذا عليه أن يفعل هو صلاته تبطل فعليه أن يبادر بالخروج من الصلاة ولا تبطل صلاة المأمومين إذا بادر هو إلى الخروج من الصلاة وسيذكر ما ماذا عليه أن يفعل؟ جي. ومثاله أيضاً من ذكر الحدث أو به غلب، يعني من غلب بالحدث، غلبه الحدث. الأول تذكر الحدث، تذكر أنه محدث، والثاني غلب الحدث أيضاً مثله. فعليه أن يبادر بالخروج. ولا تبطل الصلاة على المأمومين قالوا أما لو لم يبادئ بالخروج وتمادى، فهذه تبطل صلاته وصلاة المأمومين لماذا؟ لأنهم مؤتمون بإمام محدث متعمد الحدث ثم ماذا عليه أن يفعل استحبابا قال ونذب تقديم مؤتم يتم بهم أن ينذب له أن يستخلف بأن يقدم يختار يقدم مأموما لكي يتم بهم الصلاة وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعنه المجوسي فقدم يعني حين كبر فضربه طعنه المجوسي فقال قتلني الكلب وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رحمه رضي الله عنه وخفف في صلاته فإذا هذا معنى الاستخلاف يستخلف شخصا يتم به الصلاة قال وندب تقديم مؤتمن ومعنى ذلك مسؤومه أنه لا يقدم من ليس مؤتما يعني لا يأتي بأجنبي لم يكن مؤتما ف يقدمه للصلاة بهم لا وإنما يقدم أحد المأمومين لا فرضنا أن هذا الإمام لم يفعل ذلك قال فإن أباه أي فإن أبى الإمام ولم يقدم أحدا فإن المأمومين مخيرون بين أمرين إما أن يتم الصلاة أثذابا وإما أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة هذا معنى قوله فإن أباه أي فإن أبى بمعنى رفض فإن أباه إن فردوا أي صلوا منفردين أفذاذا أو قدموا أي قدموا أحدهم أي قدموا أحدهم ليتم بهم قالوا ولكن هذا إنما هو في الصلوات التي لا تشترط فيها الإمامة أما في الصلوات التي تشترط فيها الإمامة هذا لا بد أن يقدم أحدهم ولا يمكن أن يصلوها أفذاذا والصلوات التي يشترط فيها الإمام ذكرناها من قبل الجمعة والجمع والخوف والاستخلاص هذا إذن معنى كلام الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وبه نكون قد أنهينا هذه المباحث ونكون قد أنهينا كتاب الصلاة وإن شاء الله تبارك وتعالى نشرع في دروس مقبلة في كتاب الزكاة من هذا النظم المبارك أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين